بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي ابن النجار الفتوح رحمة الله عليه وهذا هو مجلس شهر جماد الآخرة لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد ابتدأنا في مجلس الشهر المنصرم حديثا المصنف رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية ومضت المقدمة التي أوردها مع تعريفه للحكم ثم انتهى بنا المجلس في تعريف الواجب ومرادفاته وما يتعلق به ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا فيه الحديث عن القضاء والاداء والإعادة وتقسيمات الواجب إلى موسع ومضيق باعتبار وقته وفرض عين وكفاية باعتبار فاعله ومخير ومعين باعتبار الفعل المؤدى سيكون مجلس اليوم تعالى بعون الله تعالى في هذا الفصل الذي هو تتمة لحديثه عن الواجب رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال ابن النجار الحملي الفتوحي رحمه الله في كتابه مختصر التحرير في أصول الفقه فصل العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة قال رحمه الله تعالى فصل العبادة عبر بالعبادة ليشمل الواجب والسنة ولا يكون كلامه مقتصرا عن الواجب فقط فلم يقل الواجب إن عين وقته وصف بكذا وإلا لم يعين فلا جعل المصنف هذا الفصل عقب الواجب تبع لابن مفلح رحمه الله وابن مفلح أيضا تابع فيه ابن الحاجب فإنهم جعلوا هذا التقسيم ضمن حديثهم عن الواجب وقبل الشروع في غيره من التقسيمات في أحكام التكليف باعتبار أن الواجب ينقسم إلى هذه الأقسام فيوصف الواجب بالأداء وبالقضاء وبالإعادة لكن الأولى أن يكون هذا الفصل في تقسيم العبادة إلى أداء وقضاء وإعادة أن يكون تقسيما مستقلا للأحكام كما فعل الرازي لأن السنة تدخل أيضا في هذا التقسيم فيقال في السنة أداء وقضاء وإعادة أو تجعل مستقلة ضمن الحكم الوضعي كما فعل الطوفي رحمه الله وأيضا مما يفهم من صنيع بن قدامة رحم الله الجميع فإن التقسيم للأداء والقضاء والإعادة جعلوه من لواحق الكلام يعني الحكم الوضعي قال رحمه الله العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة وتفهم منه رعاك الله أنه إنما يقال في العبادات أو يوصف بعض العبادات بهذه المصطلحات الأداء والقضاء والإعادة إذا كان وقتها معينا شرعا والعبادات نوعان منها ما هو مؤقت ومنها ما هو ليس كذلك فمن المؤقت مثلا الصروات الخمس وصوم رمضان والسنن الرواتب المرتبطة بالفروض الخمسة فإنها سنن فهذا واجب وتلك سنة وكل هذه عبادات مؤقتة شرعا فيقال في مثل الصيام وفي مثل الصلاة يقال فيه أداء ويقال فيه قضاء أما العبادات التي لا يحدد وقتها شرعا مثل النوافل المطلقة صلاة التطوع المشروعة في غير أوقات النهي ومثل بر الوالدين في الواجبات فليس له وقت محدد ولا يقال في بعض أفعال بر الوالدين أو صلة الرحم إن هذا أداء وذاك قضاء وكذلك إنكار المنكر إذا ظهر والجهاد إذا تحرك العدو فلا يوصف مثل هذا الفعل بأداء وقضاء وإعادة إنما يقال واجب مطلقا أو سنة مطلقا. نعم وإن لم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط وإطلاق قال رحمه الله وإن لم يحد وفي نسخ وإن عين وقتها ولم يحد فهذا القسم المقابل لقسم الأول العبادات التي جاءت الشريعة بتحديد أوقاتها قال كحج وكثارة ونحوها مثل زكاة المال هذه عبادات عينت الشريعة أوقاتها فالحج معلوم وقته في السنة وكفارة إذا وجبت في مقابل ما يفعله المكلف فقد عدد وقتها وزكاة المال إذا حال الحول أو إن كانت خارجا من الأرض كالزرع ونحوه فإن زكاته يوم حصاده هذه أوقاتها معينة ولكنها ليست محددة يعني ليس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء قال فهذا يوصف بالأداء فقط ولا يسف بالقضاء فلا يقال في زكاة المال إذا أخرها عن وقتها يعني مثلا حال عليه الحول في أول شهر رجب وكان واجبا عليه إخراجها في ذلك الوقت فأخر إلى رمضان لا يقال إن زكاته تقع قضاء بسبب تأخيرها عن وقتها ليوم أو شهر ونحوه فإذا ما كان من العبادات معينا وقته دون حد يعني عين طرفه الأول ولم يعين طرفه الثاني فهذا يوصف بالأداء, بالأداء إذن التقسيم ثلاثي للعبادات عبادات ليست محددة من الطرفين لا ابتداء ولا انتهاء كبر الوالدين وصلة الرحم ومثل ما قلنا في النوافل المطلقة هو هذا فهذا لا يوصف بالثلاثة لا بأداء ولا قضاء ولا إعادة وإن حدد وقته الابتدائي ولم يعينه نهاية وقت ينتهي إليه فيوصف بالأداء فقط دون الباقيين من القضاء والإعادة ومثل لك هنا بالحج والكفارة وزكاة المال أيضا فإنها توصف بالأداء فقط وللحنابلة وجه أن يوصف هذا القسم الثاني أيضا بالقضاء إذا تأخر عن وقتها لأن الوجوب عند الحنابلة على الفور وعلى مقتضى هذا فإنهم يقررون الوجوب على الفور فإذا كان الوقت المحدد للواجب هو أوله على الفور صح لهم أن يسموه إذا تأخر قضاء فهذا وجه عندهم نعم وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي وفعل صلاة بأت تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي هذا جواب عن سؤال مقدر يقال فيه للمصنف أنت تقول إن العبادة إن لم يحد وقتها فإنها توصف بالأداء فقط ولا توصف بالقضاء وضرب مثالا بالحج يقول كيف تقول إن الحج لا يوصف بالقضاء ويقرر الفقهاء إن الحاج إذا أفسد نسكه بالجماع قبل التحل للأول فمما يجب عليه القضاء من عام قابل ويقال لحجه في العام الذي يليه إنه قضاء لحجه الفاسد الذي كان في في الموسم الماضي فيقول ها ها هنا وصف الحج بالقضاء فأجاب رحمه الله قال هذا له خصوصية وله جواب خاص إطلاق القضاء في حج فاسد هو لأجل شبهه بالمقضي لأنه لما شرع وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه ولذلك لما شرع في الحج الثاني كان كالقضاء الأول السابق فهوصف بالقضاء لأجل هذا المعنى ثم قال رحمه الله وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء فالاصطلاح لا يتسلسل اتفقنا على أن الصلاة من العبادات المحددة ابتداء وانتهاء فتوصف بأداء وقضاء وإعادة فلو أخر الصلاة عن وقته كما سيأتي تعريف القضاء بعد قليل يسمى قضاء قضى الصلاة بعدما خرج, بعد خرج الوقت قضى الصلاة فيسمى قضاء طيب لو أخر هذا القضاء هل يسمى قضاء القضاء؟ قال ولا يسمى أو قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء لامتناع التسلسل كما أسلفت ثم قال رحمه الله وإن حد ما هو؟ واجب المعين وقت العبادة إن كان محددا ابتداء وانتهاء وصفت بالثلاثة توصف العبادة بالثلاثة التي هي أداء وقضاء وإعادة قال سوى الجمعة لما لأنها لا تقضى فإذا فاتت الجمعة تصلى ظهرا فلا توصف بالقضاء استثناها من هذا التعميم حتى لا تدخل فتوصف بالأداء فقط وربما قال بعض الفقهاء توصف أيضا بالإعادة إذا توفر شرقها وإن حد وصفت بالثلاثة كالصلوات الخمس المفروضة كصيام رمضان وفي السنن مثل السنن الرواتب المقيدة أيضا بأوقات صلواتها المفروضة نعم. فالاداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا هذا تعريف الأداء وسيعرف القضاء والإعادة على التتابع ما الأداء؟ قال ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا ما فعل؟ يعني العبادة التي تفعل في وقتها المقدر فقوله ما فعل في وقته أخرج العبادات غير المحددة الأوقات كبر الوالدين وصلة الرحم ونحوها في وقته المقدر هذا القيد ليخرج القضاء فإن القضاء يفعل بعد وقته المقدر فأما إن فعل في الوقت المحدد كصلاة الظهر مثلاً إن فعلت بين زوال الشمس ومصير ظل الشيء مثله في الوقت المقدر له شرعا تسمى أداءا طيب فإذا وقعت خارج هذا الوقت المقدر لها سيكون قضاءا إذن الأداء ما هو ما فعل في وقته المقدر والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء طيب الأداء ما فعل في وقته المقدر له فخرج إذن القضاء بهذا القيد وخرج ما لم يؤقت من العبادات قال أولا الفعل إن وقع أولا يسمى أداء، فإن وقع ثانيا إعادة يعني ربما صلى المصلي الصلاة ثم أعادها ولا يزال وقت الصلاة إذن هو فعل العبادة مرة ثانية في وقتها المقدر مثل ما يذكروا الفقهاء في مسألة إعادة صلاته لجماعة إن في المسجد فيعيد الصلاة أو صلى فردا ورأى جماعة أو دخل مسجد جماعة وكان قد صلى قبل فيجدهم يصلون فيعيد الصلاة على قول بعضهم إنها إعادة هذا إذن من الإعادة في الوقت المقدر له شرعا قال رحمه الله في, الوقت في وقته المقدر له أولا فخرج أيضا ما فعل في غير وقته المقدر له شرعا أولا كالصلاة أداءا مثل الصلاة التي يذكرها بعد خروج وقتها صلاة نسيها وما تذكرها إلا بعدما خرج وقتها أو نام واستيقظ وقد خرج وقت الصلاة السؤال هذا النائم والناسي لصلاته ما وقته بالنسبة إليه نص الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أليس هذا وقتا محددا من الشارع أليست صلاة في وقتها المقدر شرعا لكنها لا تسمى أداء طالما خرج الوقت مع أن الوقت بالنسبة إليه مقدر شرعا فلهذا جاءوا بقيد أولا فالوقت المقدر شرعا أولا هو الذي نام فيه وهذا الوقت المقدر شرعا هذا وقت ثان فلا يسمى فيه أداء فاحتاطوا لذلك فقالوا ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا ومثل قضاء الصوم أيضا هو مثال آخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر أليس قضاء رمضان مقدرا شرعا بعد رمضان إلى ما قبل دخول رمضان من العام الذي يليه فهذا وقت مقدر شرعا على مدى أحد عشر شهرا فإذا قضى رمضان فإنه فعل الصيام في الوقت المقدر له شرعا لكنه ليس أولا بل ثانيا فلا يسمى أداء لأن القيد في تعريف الأداء أن يكون في الوقت المقدر أولا قال رحمه الله شرعا ماذا أراد؟ أراد أن يخرج ما تضيق وقته في حق المكلف بسبب ما غلب على ظنه كطرؤ الموت مثلا وستأتين المسألة بعد قليل. شخص ظن أنه سيموت الساعة الثانية كمحكوم عليه بالقصاص أجاركم الله فقالوا له صلي الظهرة. لأن القصاص سيكون الساعة الثانية هذا تضيق الوقت في حقه لأنه لن يعيش بعد هذا الوقت مع أن الوقت المقدر شرعا هو إلى الساعة مثلا الثالثة والنصف فلما تضيق عليه الوقت أصبح هذا من تحديد الوقت ولكن ليس شرعا لكن باعتبار ما غلب على ظنه ويترتب على ذلك مسألة ماذا لو عاش بعد هذا الوقت وصلى الساعة الثالثة فهل يقال إن فعله هذا قضاء لأن الوقت كان في حقه قد تضيق إلى الساعة الثانية وأخرجه عن هذا الوقت نقول نحن ننظر إلى الوقت المقدر شرعا والوقت المقدر شرعا طالما فعل في أثنائه فهو أداء نعم. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو أقلي كنوم لوجوبه عليهم والقضاء هذا هو المصطلح الثاني المقابل للأداء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر ما فعل بعد الوقت يسمى قضاء إن كان بغير عذر كتارك للصلاة لهوا وتساهلا فليس له عذر ثم تاب الله عليه وهداه فصلى ولكن بعدما خرج الوقت ماذا يصف فعله بالقضاء وكذلك المفطر عمدا في نهار رمضان بلا عذر تساهلا واقترافا وانتهاكا للحرام ثم تاب الله عليه فأراد أن يصوم بدل ذلك اليوم الذي أفطر بماذا يصف هذا الفعل بالقضاء إذن هو ما فعله بعد وقت الأداء إن كان بغير عذر قال ولو عذر فهمنا الآن أنه إن أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا بلا عذر ففعلها بعد الوقت يسمى قضاء طيب ماذا لو كان تأخير العبادة عن وقتها بسبب عذر هل يكون فعله بعد خروج الوقت أيضا قضاء أشار إلى خلاف قال ولو لعذر فمن الفقهاء من يقول طالما كان معذورا وأخر الصلاة عن وقتها فإن فعله بعد خروج الوقت لا يسمى قضاء فتأمل هذه نبقى على عبارة المصنف ثم نأتي إلى ما أراد الإشارة إليه قال رحمه الله ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر فإذا قوله ولول عذر يعني إن كان قد أخر العبادة عن وقتها بسبب عذر مثل ماذا؟ مثل مسافر أفطر في نهار رمضان فعذره السفر ومثل نائم عن الصلاة فعذره النوم ومثل امرأة حائض في الصيام فإن عذرها هنا هو الحيض. يقول رحمه الله تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم يعني سواء كان هذا المعذور الذي أخرج العبادة عن وقتها سواء تمكن من فعله في وقته يعني كان قادرا مثل المسافر في الصيام عذره وهو السفر هل كان يمنعه من الصيام؟ أو كان ممكنا له أن يصوم؟ ممكن. كان ممكنا. قال تمكن منه كمسافر أو لا؟ أو كان غير متمكن؟ وغير المتمكن عذره شيئان. إما مانع شرعي كالحيض، وإما مانع عقلي كالنوم والإغماء. سوى المصنف بين هذه الصور الثلاثة. قال ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر؟ تمكن منه يعني سواء تمكن منه كمسافر أو لا يعني أو لا يتمكن منه أو لم يتمكن من فعله في الوقت لما لم يتمكن قال لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم ويلحق بالنوم كل العوارض العقلية مثل الإغماء والسكر ونحوها فمفهوم كلام المصنف الآن أن كل ذلك إن فعل بعد الوقت يسمى قضاءً لعذر أو لغير عذر سواء تمكن من فعله في الوقت أو لم يتمكن لم يتمكن سواء لمانع شرعي أو لمانع عقري طالما خرجت العبادة عن وقتها المقدر لها شرعا فيسمى هذا قضاءً هكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى وجعل هذا لمعنى نسق واحد لكل عبادة تخرج عن وقتها وأشار بقوله ولو وتقسيمه لمتمكن وغير المتمكن إشارة إلى خلاف لكن انظر إلى ماذا علل قال لوجوبه عليهم على من؟ على المعذورين المسافر والحائض والنائم ما لوجوبه عليهم؟ يعني المرأة لما كانت حائضاً ودخل عليها أيام من رمضان فأفطرت بسبب حيظها هل وجب عليه الصوم أو ما وجب؟ والنائم لما كان نائما ودخل عليه وقت الصلاة وخرج أوجب أو في ذمته تلك الصلاة أم لم تجب؟ كذلك المسافر الذي شرع في سفره في أيام من رمضان هل انعقد الوجوب في حقه أو لم ينعقد؟ علل فقال لوجوبه طيب وماذا يعني يعني ما وجب عليه تلك العبادة في تلك الحال وقد خرج وقتها ثم فعلها بعد إذن هو قضاء علل فقال لوجوبه عليهم يعني لصدق توجه وجوب الأداء عليهم حال العذر الذي كان من أحدهم وأظهر ما يستدل به هؤلاء في القول بأن كل فعل من هؤلاء يسمى قضاء حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلفظة رواية مسلم خاصة وليست عند البخاري كنا نؤمر بقضاء الصوم ومن السهو عزو مثل هذا اللفظ للصحيحين لكنه في مسلم فقط قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم قال ألا تراها قد عبرت بالقضاء وهي دلالة على أن الوجوب قد انعقد في حق المرأة الحائض فلما أدته بعد انسلاخ شهر رمضان سمي هذا قضاء فهذا المذهب الأول الذي قرره المصنف أن فعل هؤلاء المعذورين يسمى قضاء حقيقة وما وجه ذلك ما علته لوجوب. لوجوبه عليهم حال العذري هذا قول الحنابلة الراجح وذكره أيضا أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة ونسبه المرداوي في أصوله للجمهور ونسبه القرافي للقاضي عبد الوهاب وللحنفية نسبه السبك في جمع الجوامع لأكثر الفقهاء لكن الرازية في المحصول ذكر هذا القول منكرا له وأنه لا يصلح أن يكون قولا للفقهاء أنه لا يسمى قضاءا فإذا القول الثاني بناء على هذا الخلاف أنه يسمى قضاء حقيقة لكن ليس لهذا السبب ليس لكونه واجبا عليهم ماذا إذن؟ قال لكونه انعقد سبب الوجوب لكن لم يجب فرق بين أن ينعقد سبب الوجوب لكن الوجوب لم يتحقق في ذمة هؤلاء كيف؟ قالوا هذا سيؤدي إلى تناقض يعني لو سألتك الآن بالنسبة للحائض في يوم من نهار رمضان وهي حائض فسألتك هل يجب عليها الصوم أو لا يجب؟ ماذا ستقول؟ إن قلت يجب وأنت تقرر أن الصوم عليها حرام هذا تناقض فتقول الصوم في حقها واجب حرام فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ لا نقول إن الصوم وجب في حقها ماذا نقول نقول إن عقد سبب الوجوب ما سبب الوجوب إذا رأيتم الهلال فصوم إن عقد السبب وهو دخول هلال رمضان عليها وهي أهل للتكليف ولولا المانع الشرعي لصامت فإذا الأدق أن يقال ليس لا يسمى قضاء لأنه وجب عليهم على المسافر والحائض والنائم ولكن لانعقاد سبب الوجوب في حقهم لأن يجتمع النقيضان هذا القول نسبه البخاري في كشف الأسرار للحنفية ونسبه الزركشي في البحر للمحيط في البحر المحيط نسبه للجمهور القول الثالث ذكره الآمدي غير منسوب لأحد أن فعل الحائض بعد رمضان والمسافر بعد رمضان في الصيام والنائم الذي يصل بعد خروج الوقت أنه يسمى أداء حقيقة ولا يسمى قضاء لما قال إن سميناه قضاء فهو مجاز قال لأنه لم يجب على النائم وهو نائم ولا على الحائض وهو هي حائض ولا على المسافر وهو مسافر وطالما وجب عليهم بعد خروج الوقت وسيفعلونه في الوقت المقدر لهم شرعا فإن فعله يسمى أداء ولا يسمى قضاء وإن سميناه قضاء فهو مجاز لكنه أداء حقيقة هذا القول ذكره الآمدي غير منسوب لأحد بعينه ثلاثة أقوال السؤال ما أثر هذا الخلاف هل يسمى قضاء أو أداء الخلاف لفظي بحت قطع به الشيرازي رحمه الله واعتبره مما لا أثر له يقول لأن الجميع متفق على أنه لا يشرع لهم فعل العبادة حال العذر للنائم وهو نائم للحائض وهي حائض وبالتالي فهم متفقون أيضا على أنه يجب عليهم أداء تلك العبادات أو فعلها بعدما يزول العذر عن أحدهم فإذا اتفقوا على هذا القدر فتبقى الخلاف في التسمية هنا لفظية لا أثر لها وحاول بعض أهل العلم ترتيب أثر على هذا الخلاف لكن ليس هذا موضع بسطه إذن هذا معنى قوله رحمه الله والقضاء ما فوعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم وعلّة ذلك كله في قوله لوجوبه عليهم وعبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا أداء عبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا أداء لا تسمى قضاءا إجماعا عبادة الصغير لا تصف بالأداء ولا بالقضاء لما لعدم انعقاد سبب الوجوب في حقه فهو ما وجبت عليه العبادة لعدم تحقق شرط التكليف فيه وهو البلوغ فإن صلى أو صام أو حج لا يقال إنه حج أداء ولا صلاة أداء ولو صلى بعد خروج الوقت كان مع أسرته مع أهل بيته ناموا فقاموا فصلوا بعد خروج الوقت لا يقال لصلاته قضاء ففعل الصغير لا يصف بقضاء ولا أداء نعم والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا عرف أخيرا الإعادة قال ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا ما فعل في وقته المقدر من قدر الوقت للصلاة بعد خروجها الشريعة من قدر وقت قضاء رمضان بعد خروج شهر رمضان الشريعة إذن الإعادة هو فعل العبادة في الوقت المقدر ثانيا داخل الوقت إن صليتها في المرة الأولى فهي أداء وإن صليتها في المرة الثانية هي إعادة وإن صليتها بعد خروج الوقت فهي قضاء. إذن الأداء فعل العبادة أولا في الوقت المقدر والإعادة فعل العبادة ثانيا يعني في المرة الثانية في وقتها المقدر قال مطلقا قوله مطلقا يعني سواء كانت الإعادة لعذر أو لخلل أو ليس لشيء من ذلك كيف لعذر أو لخلل كيف يكون إعادة العبادة في الوقت لعذر أو لخلل صلى غير متطهر وتذكر أو انتقضت صلاته فأعاد توضأ وأعاد الصلاة أو قطعت صلاته لأي سبب فأعاد فسواء كان لعذر يتعلق به أو لخلل وقع في صلاته فإنه يسمى إعادة أو لم يكن عذر ولا خلل كما صلى صلاة صحيحة تامة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد فأعاد معهم على ما يقرر الفقهاء إنه يشرع في حقه إعادة الصلاة فإن هذا يسمى إعادة قوله مطلقا يشير إلى ما ذهب إليه بعض الأصوريين فإن البيضاوية وابن الحاجب والطوفي زادوا في التعريف لخلل فقيد الإعادة بما إذا كانت لخلل, لخلل. وأما السبكي فإنه زاد لعذر فمن الأصوريين من يقيد الإعادة بالخلل ومنهم من يقيدها بالعذر وماذا أراد المصنف أن يشمل الصور كلها فقال مطلقا نعم والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق هذا فصل أو مسألة جديدة تقسيم الواجب والأصوريون عندما يتحدثون عن الواجب يحرصون على ذكر أقسامه وأنواعه وليست له قسمة واحدة بل للواجب أكثر من تقسيم باختلاف الاعتبارات فإن نظروا إلى وقت الواجب قسموه إلى موسع ومضيق وإن نظروا إلى فاعل الواجب وهو المكلف قسموا الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي أو فرض عين وفرض كفاية وإن نظروا إلى الفعل الذي يفعل في الواجب قسموه إلى واجب مخير وواجب معين فالتقسيمات ثلاثة فإذا قيل لك ما أقسام الواجب إن لم يحدد السؤال التقسيم المراد فينبغي أن تفصل في الجواب تقول ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى كذا وباعتبار فاعله إلى كذا وباعتبار الفعل المطلوب فيه إلى كذا بدأ المصنف. بالوقت وسيأتي بعده بالفاعل ثم سيختم بتقسيم الواجب باعتبار الفعل. نعم. والوقت؟ والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق أو أقل فمحال أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميعه. قال والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق أو أقل فمحال أو أكثر فالموسع كصلات مؤقتة. هذه قسمة. عقلية حصرية عندما ننظر إلى الواجب والوقت المخصص لهذا الواجب فالقسمة العقلية تقول إما أن يكون الوقت أقل من الفعل أو بقدره أو أكثر هل هناك قسمة عقلية الرابعة الوقت مع الفعل إما أن يكون مساويا أو أقل أو أكثر ما في قسمة رابعة حصرها هنا فقال الوقت إما بقدر الفعل هذا المساوي ومثل له بالصوم يعني اليوم الواحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كم صوما يسع اليوم الواحد يسع صوما واحدا يعني شخص هل يصح له في يوم واحد أن يصوم أكثر من من يوم لا يصح إذا شخص لو كان عليه قضاء يومين من رمضان وكان عنده نذر وقضاء قال إن ولدت زوجتي صمت الغد فولدت في الليل فلما أراد أن يصوم نوى به النذر وكان عليه قضاء يوم من رمضان لا يسعه أن يوقع اليومين في هذا الزمان والسبب أن هذا من الوقت المضيق الوقت الذي يأتي بقدر الفعل وهو الذي لا يسع فيه الوقت لعبادة أخرى من جنسها معها في نفس الوقت فإن هذا يسمى مضيقا مثل له بالصوم القسم الثاني قال أو أقل يعني أن يكون الوقت أقل من الفعل قال فمحال يعني لا يوجد في الشريعة مثال جعلت فيه الشريعة وقت العبادة أقل مما يمكن أن يفعل فيه العبادة هذا محال ولا يتصور لكنه قسمة عقلية أردنا بها الحصر والاستيعاب ماذا بقي عندما يكون الوقت أوسع من العبادة قال كصلاة مؤقتة فوقت صلاة الظهر مثلا من زوال الشمس حتى يصير ظل شيء مثله ووقت المغرب من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر وفي كل من الوقتين عدد من الدقائق وربما من الساعات ما يسع فيه فعل العبادة من جنسها مرة واثنين وثلاثا وخمسا وعشرة وزيادة هذا الوقت ماذا نسميه الموسع فإذا الواجب ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع ما الواجب المضيق نعم ما لا يسع وقته لفعل عبادة أخرى من جنسها في الوقت نفسه مثل الصيام ما الواجب الموسع ما يسع وقته لفعل عبادة أخرى من جنسها معها السؤال قولنا واجب موسع واجب مضيق السعة والضيق صفة للواجب للفعل لا صفة للوقت طيب ليش نقول الواجب الموسع يعني هو الوصف للوقت فلماذا ربطناه بالفعل بالواجب هل الصلاة هي المضيقة ولا وقتها الصوم هو المضيق او وقته الصلاة هي الموسع او وقتها طيب ليش تقولون واجب موسع هذا اختصار للتسمية يعني هي التسمية الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته فاختصارا يقال الواجب الموسع والواجب المضيق وإلا فالساعة والضيق متعلقان بالوقت لا بالفعل لاحظ معا أيضا عندما يقول الواجب المضيق هل يفهم منه أنه يضيق الوقت عن الواجب ها يضيق عن غيره نعم أحسنت لا يضيق عن الفعل نفسه بل يضيق عن إضافة عبادة أخرى من جنسها معها فيكون مقيدا بعبادة واحدة طيب قال رحمه الله تعالى الوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق أو أقل فمحال أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة نعم فتتعلق بجميعه موسعا أداءا ويجب العزم إذا أخر ويتعين آخره ويستقر وجوب بأوله فتتعلق بجميعه موسعا لما ذكر التقسيم لأوقات الواجب قال يتعلق الوجوب بجميع الوقت موسعا عندما نقول ولنأخذ مثالا بصلاة الظهر للواجب الموسع والكلام عنها دون غيرها من أقسام الواجب الواجب الموسع كالصلاوات المفروضة إذا خذنا مثالا بصلاة الظهر ولنفترض أن الزوال هو الساعة الثانية عشرة وخروج الوقت الساعة الثالثة فنقول دخل وقت الصلاة الساعة الثانية ظهرا وخرج الساعة الثالثة قبل العصر فكم مدة صلاة الظهر ثلاث ساعات وقلنا إن صلاة الظهر مثال للواجب الموسع السؤال هذا الوقت ينقسم إلى أجزاء ونقصد بالجز المدة التي يمكن أن نفعل فيها الصلاة ولتكون خمس دقائق فالساعة الواحدة تسع فعل الصلاة اثني عشرة مرة على سبيل المثال سؤالنا هو أي أجزاء الوقت من الثانية عشرة إلى الثالثة هو وقت الوجوب حلل الفقهاء مثل هذا التقسيم للوقت ويهمنا ذكر الجزء الذي يتحقق فيه وصف الوجوب نعم كل هذا الوقت هو وقت يجوز فيه صلاة الظهر إن صليت الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة ونصر أو خمسة ربعين دقيقة أو الواحدة أو الثانية معك إلى آخر خمس دقائق قبل خروج الوقت كل هذا هو وقت لكن أي هذه الأجزاء هو الموصوف بالوجوب؟ طيب إن قلت هو أول أجزاء الوقت إشكال وإن قلت هو آخر أجزاء الوقت أيضا إشكال إن قلت إن الوجوب دخل منذ أن بدأ الوقت من الساعة الثانية عشرة طيب فماذا لو ما صليت في الخمس الدقائق الأولى تركت الجزء الأول تركت الجزء الثاني صليت في عشر أجزاء الوقت أو في الجزء الخمسين منه مثلا هل أكون تاركا للواجب إذا ليس أول الأجزاء هو الواجب وإلا لترتب عليه أن أكون مخلا ويدحقني الإثم لأنني تركت الواجب إذن ليس أول الأجزاء هو الواجب إذن تأمل معي ما هو الجزء من الوقت الذي يصدق فيه أن يقال إنه إن ترك فيه الفعل لحقه الإثم هو آخر أجزاء الوقت طيب ننتقل فنقول هي آخر خمس دقائق مثلا هو وقت الوجوب أيضا هذا لا يسلم من إشكال فماذا لو صلى قبله؟ ما تقول إذا فعل الواجب لن خارج وقت الوجوب فإن قلت هو أول الأجزاء إشكال وإن قلت هو آخر الأجزاء إشكال فقال يتعلق الوجوب بجميع الوقت وجوبا موسعة هذا تقرير الجمهور من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال أيضا بعض الحنافية مثل أبي زيد الدبوس ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفية رحم الله الجميع وإشارة هي إلى خلاف كما أسلفت لك تقريره في جملة موجزة الحنفية مثلا يقولون يتعلق الوجوب بآخر أجزاء الوقت قالوا لأنه الجزء الوحيد الذي يصدق أن تعطيه حكم الواجب فإنه لا يأثم المكلف بتركه إلا في ذلك الجزء وأجاب عن هذا الإشكال ما يقال للصلاة إذا فعلها قبل وقرروا فيه أكثر من جواب لم يخل من إشكال فمنهم من يقول إن فعله يقع نفلا يجزئ عن الفرض ومنهم من قال ينظر إلى فعله فإن بقي المكلف على هيئة التكليف إلى آخر الوقت كان فرضا وإلا كان نفلا وكلها لا تخل من انتقاد علمي دقيق في تحرير هذا الجواب المذهب الذي يقرره الإمام الرازي والمجد ابن تيمي جد شيخ الإسلام وبعض الحنابلة كابن عقيل وابن حمدان قول يخالف هذا وينظرون إلى أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين ويتأدى بالمعين قالوا هو تماما مثل الواجب الموسع كخصال الكفارة تقول الوجوب يتعلق بأحدها غير معين فإذا اختار المكلف منها واحدا كان هو الواجب في حقه وبالتالي فيكون الوجوب في حق عبد يختلف عن الوجوب في حق غيره بحسب فعله ويقول المجد ابن تيميا إن هذا هو ينبغي أن يكون تقرير المذهب تسوية لقولهم في الواجب الموسع مع قولهم في الواجب المخير ويكون المنطلق والمأخذ فيه هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فيتعلق بجميعه موسعا أداءا يعني يوصف الفعل في أي أجزاء الوقت بأنه أداء ولا يصح لك أن تصفه داخل الوقت في جزء منه بالأداء وفي جزء داخل الوقت بالقضاء لا يسمى قضاء إلا إذا خرج عن الوقت جملة قال رحمه الله ويجب العزم إذا أخرى هذا عند الحنابلة ووافقهم المالكية أيضا نقول إن الوقت الموسع يبتدئ الوجوب فيه من أول الأجزاء فيقولون إذا دخلت عليك أول أجزاء الوقت وجب أن تفعل فإن لم تفعل عليك أن تعزم على الفعل يعني دخل وقت الصلاة وأنت موظف ومحدد لك وقت الصلاة مثلا الساعة الواحدة مع أن الوقت دخل من الساعة الثانية عشرة إذا أنت عازم على الصلاة أو لن تقام الصلاة في المكان الذي أنت فيه جماعة إلا بعد مضي ساعة أنت عازم على الصلاة فتأخيرك الفعل عن إيقاعه على هيئة الوجوب في أول الأجزاء تأخيرك قام مقامه العزم ما فعلت لكنك عزم فقول يجب العزم لماذا يجبون العزم قالوا تفريقا بين العازم على الصلاة وغير العازم القاصد لترك الصلاة يعني شخص عندك شخصان أذن للصلاة وقت الظهر وكلاهما لم يصلي لكن أحدهما عازم على الصلاة والآخر لم يعزم قاصد تركها الفرق بينهما في وصف أحدهما بالإثم دون الآخر كلاهما لم يصلي فلماذا يحكم بالإثم على أحد دون الثاني لأن أحدهما وإن لم يصلي فقد تلبس بواجب آخر غير الفعل وهو العزم على الفعل والثاني خلا لا من الفعل ولا من العزم على الفعل فهذا كالجواب عن إشكال لمن يقرر إن الجميع وقت وجوب فإذا كان وقت وجوب ولم يصلي فهو آثم قالوا إلا إذا عزم فلا يزال مرفوعا عنه الإثم في كل جزء لم يوقع فيه الواجب طالما عزم إجاب العزم هي طريقة الحنابل هنا ووافقهم المالكية قال إذا أخر يعني بدل الفعل فيجعلون العزم بديلا عن الفعل وهذا قول أيضا يعارضه كثير من الأصوليين وأن إجاب العزم لا دليل عليه ولا يصح إجاب شيء مرتبطا بالعبادات والتكاليف لا ينهض الدليل على تقرير وجوبه قوله رحمه الله ويتعين آخره يعني يتعين الوجوب الذي يلحق به الإثم لصاحبه إذا ترك بآخر أجزاء الوقت قال رحمه الله أخيرا ويستقر وجوب بأوله متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة؟ ما يعني يستقر الوجوب؟ اتفقنا قبل قليل أنه من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة كل ذلك وقت لصلاة الظهر السؤال هنا ليس متى وقت الوجوب؟ متى يستقر الوجوب؟ المراد باستقرار الوجوب ثبوته في الذمة مع وجوب القضاء إذا ترك متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة؟ دعني أضرب لك مثالا حتى تتضح الصورة وتفهم السؤال لو أن مرأة أتاها الحيض الساعة الواحدة ظهرا وقد أنذن الساعة الثانية عشرة إذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة؟ قلت نعم لأنه مضى من الوقت ساعة كان يمكنها أن تفعل الصلاة فلما أخرتها أصبح واجبا في ذمتها تقضيها إذا طهرت طيب ماذا لو حاضت الساعة الثانية عشرة؟ والربع هل تقضي الصلاة نعم طيب ماذا لو حاضت مع أول جملة في الأذان الله أكبر الله أكبر أتاها الحير دخل وقت الوجوب في حقها ثم حاضت قبل أن يمضي عليها زمن يسعها فعل الصلاة هذا المقصود فهل يستقر الوجوب في الذمة بمجرد دخول الوقت أو بإمكان الأداء مذهبان للأصوليين والفقهاء ماذا قرر المصنفون؟ قال رحمه الله ويستقر وجوب بأوله يعني بمجرد دخول الوقت استقر الوجوب فإذا إذا حاضت المرأة في صيام يوم الرمضان أو في صلاة أو سافر مسافر يترخص بالقصر بمجرد استقرار الوجوب وهو بدخول الوقت في أول أجزائه يستقر الوجوب ويجب القضاء إذا زال العذر هذا إشارة أيضا إلى خلاف فمن الأصولين من يقول بل يشترط إمكان الأداء يعني حتى يمضي زمن من الوقت يسع فيه فعل العبادة يستقر الوجوب وإلا وإلا فلا هذه طريقة الشافعية أيضا ويذهب المالكية في تقريرهم ويرجح شيخ الإسلام أن الوجوب لا يستقر إلا بتضييق الوقت يعني حتى لا يبقى من الوقت إلا ما يضيق عن فعل العبادة فيستقر الوجوب وإلا فلا ولها تفريعات فقهية يطول ذكرها نعم ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثمة ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء طيب من أخر العبادة مع ظن مانع كعدم البقاء مازلنا في الواجب المسع وضربت لكم مثالا قبل قليل بشخص محكوم عليه بالقصاص فقيل له إنك لن تعيش بعد الساعة الثانية ظهرا أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم لماذا يأثم والوقت لا يزال شرعا باقيا قال لأن الوقت تضيق في حقه وتضيق بحكم ظنه هذا الظن هل هو جزم ويقين لا قد يتغير قد يعفى عنه قد يعيش قد يكون غارقا يظن الهلاك فنجا مع ظن مانع إذا أخر مع ظن عدم البقاء كان آثما انتهينا من هذه الجملة ومن الأصولين من يحكي هذا إجماعا أن المكلف إذا غلب على ظنه عدم البقاء ثم أخر العبادة فإنه يأثم تأتي المسألة الثانية ثم إن بقي خاب ظنه ظن أنه سيموت فعاش ظن أنه يهلك فنجا خاب ظنه بقي ففعلها ولا يزال الوقت المقدر شرعا باقيا هل يوصف فعله بالأداء بالقضاء يعني هل تنظر إلى الوقت المحدد شرعا بغض النظر عما كان يظن أو تعامله بظنه إن عاملته بظنه والوقت قد كان في حكمه عند الساعة الثانية فماذا تصف الفعل تصفه القضاء لأنه خرج عن الوقت وإن نظرت إلى الوقت المقدر شرعا وأنه لا يزال باقيا فإنه يسمى قال المصنف رحمه الله ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء إذا النظر إلى ماذا إلى الوقت المقدر شرعا طالما أوقع الفعل في وقته فهو أداء هذا مذهب الأئمة الأربعة ومن تبعهم من أصحابهم لأن لا عبرة بالظن البين خطأه كان يظن فأخطأ ظنه أما ما ذهب إليه القاضيان أبو بكر الباقلاني والقاضي الحسين الشافعي إن صح عنه رحمهما الله فإنهم يصفون هذه المسألة بالقضاء ويقولون طالما تضيق الوقت في حقه نزلنا الحكم على وفقه فمتى أوقعها خارج الوقت المقدر له أصبح قضاء نعم ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي من له تأخير يعني من أبيح له التأخير مثل من؟ مثل مكلف وقت الصلاة في حقه متسع هل يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت؟ لا ما يحرم وبيح له التأخير فأخر مثل امرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة وقالت سأصلي إذا انتهيت من طبخ الغداء إذا انتهيت من نوم الأبولاد إذا انتهيت من عمل البيت وهي قادرة على أن تفعل فتركت الصلاة في النصف ساعة الأولى الثانية أرادت أن تصلية بعد ساعتين والوقت لا يزال ممتدا كان لها التأخير ماتت قبل خروج الوقت هل تأثم من كان يجوز له تأخير العبادة فأخر فجاءه الموت هل يلقى الله وذمته مطالبة بذلك الواجب الذي ما فعل الجواب لا من له تأخير تسقط أي العبادة بموته لا يلقى الله مشغول الذمة لما؟ لأنه فعل ما أبيح له ما أذن الله له تعالى فيه بخلاف الواجب المضيق الذي كان يجب أن يفعله في ذلك الوقت المقدر شرعا ومن الأصولين أيضا من يحكي هذا إجماعا أن من له التأخير وهو مذهب الأئمة الأربع لا يخالفون فيه من له التأخير سقطت العبادة بموته ولم يعصي يعني لم يكن لم عاصيا هي إشارة أيضا إلى بعض من يقول من الفقهاء إنه يأثم لأنه في النهاية دخل عليه وقت الصلاة وما صلى ولقي الله وفي ذمته ذلك الفرض الذي لم يصله وبعض الفقهاء يجعل الإثم متعلقا بعبادة الحج خاصة فإنه مما يجوز تأخيره وتراخيه أخر سنة بعد سنة عاش من عمره عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة وهو قادر على الحج والكلام في القادر وليس على غيره ثم لقي الله وما حج قالوا هذا يأثم وإن كان الحج مما لا يحد آخره ويصف بالأداء فقط كما تقدم لكنه في النهاية كان قادرا ومتى نهاية الحج هو الموت وهو لا يعلم متى يموت فكان واجبا عليه المبادرة به فمنه الفقهاء من يخص الحج فقط من هذه المسألة ويعتبر الميت القادر على الحج الذي مات ولم يحج آثما لأنه كان قادرا وتأخيره وإن كان مباحا لكنه في الحج خاصة لما ورد فيه من النصوص تم هنا كلام المصنف عن الواجب الموسع والمضيق وسينتقل الآن إلى فرض العين وفرض الكفاية ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي أو تقول فرض عين وفرض كفاية قال متى طلبت ما هي العبادة عبر بالعبادة ولا يقصد الواجب إذن يشمل الواجب والمستحب متى طلبت العبادة من كل واحد بالذات كيف يعني من كل واحد بالذات من كل مكلف, من كل مكلف بذاته مثل ماذا الصلوات. مثل الصلوات الخمس ومثل سننها الراتبة صلاتك السنة تصليها أنت عن نفسك ولا يصليها عنك أخوك ولا أبوك ولا ابنك ولن تصليها أنت عن أحد هي مطلوبة من كل واحد بالذات أو من معين العبادة التي تطلب من معين ليس من كل واحد من واحد معين على وجه الخصوص ضرب مثال فقال كالخصائص خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها فإنه خصه الله بعبادات فقيام الليل كان واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام ومنه من يقول والضحى كذلك وكذلك بعض العبادات التي خصه الله تعالى بها هذا واجب معين لأنه واقع لكل واحد بذاته أو لشخص بعينه مثل خصائصه عليه الصلاة والسلام إن كان هذا التعيين لكل واحد بالذات أو لواحد بعينه إن كان هذا التعين مع جزم وإلزام فهو فرض عين وإن لم يكن إلزاما فهو سنة عين إذا هذا التقسيم للواجب وللمستحب فمن الواجب واجب عيني ومن السنن سنة عينية إذا ما السنة العينية المطلوبة من كل واحد بالذات ولا يقوم فيها أحد عن أحد نعم وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية طيب إن طلب الفعل فقط إيش يعني طلب الفعل فقط يعني من غير نظر إلى فاعله المطلوب في الشريعة أن يؤدى هذا الفعل مثل ميت يموت والشريعة تطلب أن يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن الشريعة لا تلتفت إلى من يفعل هذا لكن المطلوب حصول الفعل لا بد أن يدفن الميت عند المسلمين لا بد أن يغسل ويكفن إيجابا ما معنى إيجاباً؟ لو مات ميت فما قام أحد من أهل البلد بما أوجبته الشريعة كلهم آثمون الشريعة لما أوجبت غسل الميت وتكفين الميت وتجهيزه والصلاة عليه ما علقت هذا الواجب بولي الأمر ولا بالإمام ولا المؤذن في المسجد ما قيدته بأحد شعلته مطلوبا بغض النظر أو بقطع النظر عن فاعله هذا معنى قوله وأنطلب الفعل فقط ما معنى فقط بقطع النظر عن من يفعله قال فإن كان مع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورته الأعمب وبدونه سنة كفاية كابتداء السلام قال وتشميط العاطس أيضا على قول فهذا الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية وبين فرض العين وسنة العين فرض العين و العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا او نفلا وفرض الكفاية وسنة الكفاية ما كان المقصود اقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل طيب لو سألتك الان ما الفرق بين فرض العين و فرض الكفاية كلاهما فرض نعم في فرض العين المطلوب من كل واحد بالذات وفي فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل نعم إذا فرض العين يعني سبب هذا التفريق أن فرض العين كما يقولون تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات لما فرض الله الصلاة على كل أحد كانت مصلحة الصلاة وأثرها ونفعها لا تتحقق مرة وتنقطع بل تتكرر فأصبحت فرض عين على كل أحد بخلاف فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته المطلوب غسل هذا الميت فاذا فعل مره انتهى ان جاء هذا الغريق من الموت فإذا فعل مرة حصل المطلوب نعم وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله هما الضمير يعود إلى ماذا إلى فرض الكفايه وسنه الكفاية هما في تعريفهما مهمون يعني فعل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله أصل هذا التعريف للغزالي رحمه الله ذكره في كتابه الوجيز في الفقه كما نقله عنه الرافعي قال الغزالي كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله فأورد المصنف رحمه الله تبعا لأصل كتاب هذا التعريف عن الغزالي قال الغزال كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله عدل في التعريف حذف كلمة ديني لأنه قد يكون المهم دنيويا وليس دينيا مثل الحرف والمهن والصنائع فإن من الفقهاء من يقول هذا فرض كفاية لا بد أن يوجد في مجتمع مسلم من يقوم بتلك الصنائع والمهن والحرف لحاجة المجتمع المسلم إليها فأصبح فرض كفاية فيقولون كل مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله أضاف كلمة بالذات قالوا لأنه لا يخلو تكليف من النظر إلى المكلف باعتبار ما لكن أردنا أن يكون بالذات حتى لا يكون مناط الفرض والتكليف هو الفاعل بغض النظر عن الفاعل فقالوا بالذات وإلا فلا يخلو تكليف من ارتباطه بالفاعل بوجه ما وفرض الكفاية على الجميع إيش يعني على الجميع إيش يعني فرض الكفاية على الجميع على الجار المجرور متعلق بإيش بمحذوف تقديره فرض الكفاية واجب على الجميع طب هذا غسل الميت أو تجهيزه أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على من نحن قلنا فرض كفاية المطلوب فعله بغض النظر عن فاعله طيب على من سيجب قالوا على الجميع كيف على الجميع نعم يجب على الجميع ثم يسقط هذا الوجوب بفعل البعض الذين يقع بهم فعل ذلك الواجب المطلوب المطلوب في البلد أن يؤذن للصلاة شعير من شعائر الإسلام فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا لكن لو أذن واحد سقط هذا الواجب المطلوب غسل هذا الميت المسلم ودفنه وتكفينه والصلاة عليه. إن فعل هذا واحد واثنان وقاموا بالواجب أسقطوه على الجميع. قوله وفرض الكفاية واجب على الجميع هذه طريقة الأئمة الأربعة في تفسير فرض الكفاية بوجوبه على الجميع. طيب هل يتعلق الوجوب هنا بكل واحد من المكلفين أو بالجميع من حيث هو جميع؟ نعم الذي عليه الأكثر الثاني أن الوجوبها ها هنا في فرض الكفاية لما نقول على الجميع يعني من حيث هو مجموع وليس على كل واحد بالذات كما يقوله القاضي الباقلاني منفردا به رحمه الله قوله هو فرض الكفاية على الجميع يعني يجب عليهم جميعا إشارة أيضا إلى خلاف ذكره الرازي في المحصول ويحكى عن المعتزلة أن الفرض في الكفاية يلزم طائفة مبهمة وإلا سيحصل الإثم في ذمم المكلفين إن لم يفعلوه واختار السبكي رحمه الله أنه يلزم البعض في فرض الكفاية يجب على بعض غير معين والذي ذكره المصنف وما عليه الجمهور ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي في فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الطلب الجازم وسقط الإثم عن عن الجميع عن باقي الأمة وهذا إجماعا نعم ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به وإن فعله الجميع معا كان فرضا هذه مسألة مهمة في فرض الكفاية في فروض الكفايات عندما نأتي أمام واجب كفائي أو فرض من فروض الكفايات ونحن نعلم أن الوجوب لا يتعلق بشخصي أنا لكن أعلم أنه لن يقوم به غيري سينقرب هذا في حقي أنا تحديدا إلى واجب عيني. معين لما لأنه غلب على الظن أنه لا يقوم به سواه كمثل المسؤول مثلا في, في, في عمله المدير صاحب الصلاحية صاحب القراء إن لم يباشر فعل واجب يأثم بالدرجة الأولى لأنه المقصود قلنا قبل قراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية لكنني جئت في موقف ورأيت شخصا مقبلا على قتل على جناية على أذية مسلم على فعل منكر على حرام على معصية على فاحشة ولم يطلع غيري عليه أصبح واجبا علي وجوبا عينيا أمره بالمعروف ونهى عن المنكر وإلا وقع الإثم فكيف يقع الإثم نحن نقول أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فرض على الكفاية نقول هنا وجب لأنه ظن أن غيره لن يقوم به هذه مسألة والثانية قال إن فعله الجميع معا كان فرضا أهل بلد أهل قرية أو رفقة في سفر في طريق قافلة وهم مثلا خمسون شخصا مات بينهم ميت وقد علموا أن المطلوب أن يقوم البعض بواجبه غصلا وتجهيزا وتكفينا ودفنا وصلاة الخمسون كلهم تعاونوا في تجهيزه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه السؤال لما يفعل الجميع معا ماذا يصف فعلهم؟ تقول بعضهم سيكون فعل فرضا والباقي تكمل ويكون نافلة قال إن فعله الجميع معا كان فرضا هذا بالإجماع والسبب عدم التمييز لا تستطيع أن تقول فعل أولهم وآخرهم قال فعلوه معا إذن أنا أفهم إن فعلوه معا كان فرضا طيب ماذا لو فعل البعض ثم لحقهم بعض آخر مثال صلوا على جنازة وبعدما فرغوا من الصلاة جاءت جماعة أخرى فصلوا عليه فرض الكفاية سقط بفعل الأولين أليس كذلك؟ طيب فعل الثاني هل سيكون أيضا فرضا؟ إن قام به البعض وفعله ثانيا بعدهم آخرون قيل أيضا يقع فرضا كصلاة الجنازة ثانيا وقرر هذا بعض الفقهاء نعم وفرض العين أفضل ولا فرق بينهم ابتداء فرض العين أفضل من ماذا؟ ما وجه الأفضلية؟ فرض العين لتعلقه بالذات بكل مكلف هذا على الصحيح وهو قول الأكثر من الفقهاء ومنهم من قال لا بل فرض الكفاية أفضل لأن فاعله يصون الأمة عن الإثم يعني هو فرض كفاية فأنا كنت سببا في رفع الإثم عنك لمبادرة بهذا الفرض الكفائي فأناله من الفضل والخيرية هذه طريقة أبي إسحاق الاسفراييني وأبي المعالي الجويني ووالده أبي محمد فقه الشافعية رحم الله الجميع يرون أن فاعل فرض الكفاية أفضل من فرض العين والحقيقة هذا القول بالتعليل الذي سمعت لأنه يصون الأمة عن الإثم أو يصون الجميع عن وقوع الحرج قول وجيه لكن لو قلنا إن فرض الكفاية وفرض العين مستويان في الأفضلية ثم يأتي هذا مرجحا أما من الابتداء ففرض العين آكد لأن الشريعة لو لم تجعله آكد وأفضل لما جعلته عينا فلما, فلما لم يستويها كان هذا ليس كافيا للترجيح بتفضيل فرض الكفاية قال وفرض العين أفضل على الصحيح وهو قول الأكثر ولا فرق بينهما بين ماذا فرض العين وفرض الكفاية لا فرق بينهما ابتداء يعني من حيث توجه الوجوب من حيث التعلق بالذمة من حيث المطالبة لأن المنطلق في فرض العين وفرض الكفاية إلى الجميع أن يفعلوا في ابتداء الحال لا فرق متى يكون الفرق في ثاني الحال يعني لما يقول في الشرع افعلوا كذا غسلوا موتاكم كفنوهم صلوا عليهم أو يقول أدوا الصلوات الخمس في الابتداء لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ما يعني لا فرق؟ يعني توجه الوجوب إلى جميع المكلفين وتعلقت به ذممهم ما في فرق متى يأتي الفرق؟ في ثاني الحال ثاني الحال المقصود بفرض العين أن يفعله كل مكلف بنفسه لا يغني أحد عن أحد وفي فرض الكفاية المطلوب حصول الفعل بقطع النظر عن فاعله ففي ثاني الحال افترقا وهو فرق حكمي كما يقولون نعم ويلزمان بشروع مطلقة ما هما فرض العين وفرض الكفاية يلزمان يعني يصبحان لازمين في حق المكلف لا يجوز له الرجوع عنه إذا شرع فيه أما واجب العين فواضح يعني شخص كان يجب عليه الصلاة كبر وصلى. طالما دخل في الصلاة يجب أن يتم وليس بوسعي أن يقطع صلاته بحجة أنه سيؤخرها ويصليها بعد حين تلزم الصلاة والصوم وكل عبادة مفروضة عينيا تلزم بالشروع فيها والحج مثلا هذا واضح لكن كيف يكون فرض الكفاية لازما بالشروع فرض الكفاية على الراجح وعليه أكثر الفقهاء يلزم بالشروع تعرف ما يعني يلزم بالشروع يعني ينقلب في حقك فرض عين إذا ابتدأت فيه قلنا إن غسل الميت فرض كفاية والأمر بالمعروف فرض كفاية وطلب العلم فرض كفاية وحفظ القرآن طلب كفاية لكن من شرع فيه وقد حمل الإثم عن الأمة وانطلق لا يجوز له الرجوع وهذا مما يذكره بعض أهل العلم في حث طلبة العلم على المضي في الطريق الذي شرفهم الله به أن يقال لهم كان قبل أن تدخلوا فيه فرض كفاية أما وقد دخلتم وأخذتم هذا الشرف وشرعتم فيه أغلق الباب دون الرجوع لا يسوغ التراجع عنه لما قال القاعدة تقول إن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه فلا يجوز التراجع عنه هذا كما قلت لك هو قول أكثر الفقهاء على اعتبار أن فرض الكفاية يلزم بالشروع وأمثلته كما سمعت وفيها فائدة بالنظر إلى أن يعتني المسلم بهذه الأبواب من فروض الكفايات فضلاً عما فيها من الأجر والثواب والخيرية التي يقوم بها أصحاب الواجب الكفائي برفع الحرج عن الأمة وسقوط الإثم عنهم وقل مثل ذلك في بعض القضايا التي قد يتساهل فيها بعض الناس ضربت مثالاً بطلب العلم وحفظ القرآن لكن ماذا عن التقاط اللقيط الذي يلقى مرمية في شارع؟ والواجب الكفائي حفظه وصيانته لأنها نفس لها حرمة أخذ اللقيط طالما أخذه وحمله وأصبح رافعا للحرج عن الأمة قال لا يجوز له إعادته وتركه والتخلي عنه لأنه قد شرع في فرض كفائي فلزمه إتمامه بالشروع فيه تم حديث المصنفون عن الفرض العيني والكفائي بقي لنا القسم الأخير وهو الواجب المخير والواجب المعين وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل و... وإن طلب واحد من أشياء ليش عبر بطلب واحد ليشمل الواجب والمستحب فإذا عندنا واجب معين وواجب مخير وعندنا مستحب معين ومستحب مخير كيف مستحب مخير؟ قالوا ككفارة مستحبة كمستحبات يشرع له الاختيار من بينها فمثلا صيغ الاستفتاح في الصلاة صيغ تختار واحدا منها كلها مستحبة لكنها على التخير وليست على الجمع بينها إن طلب واحد من أشياء سواء كان الطلب جازما فهو واجب أو طلبا غير جازم فهو مستحب طالما كان مطلوبا والمطلوب واحد من بين أشياء في دعاء الاستفتاح المطلوب منك واحد من تلك الصيغ في كفارة وجبت على المكلف مثل كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الواجب إخراج الكفارة لكنها واحد من هذه الأشياء قال كخصال كفارة ونحوها ما نحوها مثل الزكاة في مئتين من الإبل فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون في كل أربعين حقا في كل خمسين حقا وفي كل أربعين بنت لبون فلما يبلغ المئتين هو مخير بين هذا وذاك ومثله أيضا اللابس للخف وهو لابس هو مخير بين أن يمسح عليه وبين أن ينزعه ويغسل رجله في الوضوء هو مخير بين هذا وذاك لأنها مما جاءت به الشريعة طيب إن طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه الواجب أن تطعم عشرة مساكين أو تكسو عشرة مساكين أو تعتق رقبه ما الواجب؟ واحد من هذه أيها هو الواجب يعني لو جاءك عامي وعليه كفارة يمين حكى لك ما صنع وأنه حلف وأخطأ في يمينه ووقع في الحنث قلت له عليك الكفارة قال أخبرني يا شيخ ما الذي يجب علي فعله قلت له أطعم عشرة مساكين أو أكسو عشرة مساكين أو أعتق رقبة قال ما أعرف قل لي افعل كذا وأنا سأفعل ستقوله الواجب واحد يختار هو فإذا سألك هل يجب علي الثلاثة ستقول له لا ليس الواجب ثلاثتها الواجب واحد من يعين هذا الواحد من الواجبات الثلاثة المكلف يختاره طيب هل هذا اختيار أو إيجاب يعني هذا من الشريعة تخيير لك أيها المكلف أو إيجاب عليك إن كان تخييرا فلا يصح وصفه بالإيجاب وإن كان إيجابا فلا يصح التخير فيه وهذا وجه إنكار المعتزلة لهذه التسمية يقولون الوجوب والتخير وصفان متناقضان لا يجتمعان فالوجوب إلزام والإباحة تخير فكأنك تقول واجب ليس بواجب فأبو هذه التسمية والجمهور يقولون لا إشكال الواجب المخير ما أوجبت الشريعة على المكلف فعله وخيرته في الفعل الذي يقع به الوجوب المطلوب شرعا وأظهر أمثلتها خصار الكفارة سواء كانت كفارة يمين أو كفارة أذى في المناسك في الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما رأى القملة قد تكاثر في رأسه وتناثر على وجهه قال احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو إذ بحشاتا خيره فهو واجب أن يفعل بأنها كفارة لكن الواجب واحد من هذه الثلاثة قال رحمه الله فالواجب واحد لا بعينه هذه طريقة الجمهور وقال أبو الخطاب في قول لا ينسب إلى أحد عند كثير من أهل العلم يقول الواجب معين عند الله علم أن المكلف لن يفعل غيره وبالتالي فالواجب سيختلف بحسب الفاعل من واحد إلى واحد أنا وأنت علينا كفارة يمين أنا سأطعم وأنت تفضل الكسوة فيكون الواجب في حق الإطعام وفي حقك الكسوة اختلف الواجب من واحد لواحد لو بحسب اختياره هذا القول الذي يسمى قول التراجم والسبكي زعم أنه لم يقول به أحد وأبو الخطاب ذكره باختياره وقيل يتعين الذي وجب عليه قبل الفعل يعني عندما نوى المكلف أن يختار شيئا يتعين في حقه والمعتزلة ماذا يقولون الواجب عند الله معين ويسقط بغيره يعني الصحيح الله قال افعل كذا أو كذا أو كذا لكن الواجب واحد في علم الله ولم يطلعنا عليه فالمكلف إن فعل هذا المعين عند الله فقد فعل الواجب وإن فعل غيره فعل شيئا آخر يسقط به الواجب كل هذا عندهم فرارا من وصف الشيء بالوجوب والتخير معا وأرادوا الانفصال عن هذا قالوا لا الواجب واحد والباقي سنن أو مستحبات يسقط بها الفرض وبعضهم يقول كلها واجبة على التخير وليس واحدا منها بعينها أو لا بعينها قال ويتعين بالفعل وقلت لك منهم من قال بل يتعين الذي وجب عليه قبل الفعل نعم وعلى كل حال فكثير الأصولين يذهبوا إلى أن الخلاف بين المعتزلة والجمهور في الواجب المخير في التسمية خلاف لفظي لأن الجميع متفق على أنه ماذا لو ترك الكفارة عليه كفارة يمين لا أطعم ولا كساء ولا اعتق السؤال هل يأثم إثم ثلاثة واجبات أو واجب واحد هذا باتفاق لا إثم إلا على واجب واحد ماذا لو فعل الثلاثة أطعم وكسى وأعتق يثاب ثواب ثلاثة واجبات أو واجب واحد واجب واحد طب الاثلاثين الباقية نعم ينال عليه أجر المستحب لا أجر الواجب ويتعين بالفعل وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول إن كفر بها مرتبة أطعم عشرة مساكين ثم كسى عشرة مساكين ثم أعتق رقبا أيها هو الذي يقع به الوجوب الذي فعله أولا طيب والثانيتان بعدها ستكون مستحبة وتطوع له أجرها وثوابها هذا بإجماع ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب أدناها في قول ومعا يعني إذا كفر بها معا كيف كفر بها معا نعم في نفس الوقت أوقع الكفارة بالثلاثة الخصال هل هذا متصور أو هو افتراض يعني أن يطعم عشرة مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق رقبة. متصور. متصور ممكن نعم. متصور بأن يكون يطعم هو عشرة ويوكل شخصا في كسوة عشرة ويوكل ثالثا بعدق رقبة. فتقع الثلاثة في وقت واحد. واليوم مع تطور التقنية لا كان تتصور أنه لما يجري إجراء بتوكيل لجهات. موكولة بهذه الإجراءات موكلة بالعطق والإطعام والكسوة فبضغط الزر يختار أشياء فإذا ضغط عليها أعطى أمرا ينفذ به الفعل فيكون قد أوقع الثلاثة في آل واحد يقول ومعا يعني إذا كفر بها معا كيف ستحكم بالثواب قال يوسى ثواب واجب على أعلاها فقط قلنا إنهم باتفاق لن تقول إنه يثاب ثواب ثلاثة واجبات طيب فعلى أيها سينال ثواب الواجب قالوا على أعلاها إيش أعلاها على أفضلها عند الله فإن قلت عتق الرقب أفضل فسيكون ثواب الواجب في حقه ثواب عتق الرقب والخصلتان الأخرين سيكون له ثواب الاستحباب فيها لماذا قلنا الأعلى؟ قاله في النهاية سيثاب ثواب واجب واحد فقط أيها هو الذي سيعطيه الله عليه ثواب الواجب الله أعلم الثواب العقاب عند الله لكن حسن ظننا بربنا وما يليق بكرم خالقنا ومولانا يجعلنا نقول إنه إن أراد سبحانه وهو الكريم المنان المتفضل على عباده أن يثيبه على ثواب الواجب فلا يذهب ظننا بربنا إلا أنه سيثيبه على أعلاها درجة لكرمه سبحانه وعلى ما عودنا من أفضاله وما عهدناه من سيدنا وخالقنا ومولانا جل في علاه طيب ماذا لو كان العكس شخص مفرد قالوا عليك الكفارة ما فعل هو آثم طيب عندك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة سيكون إثمه الذي سيحاسبه الله عليه هو إثم عدم إطعام عشرة مساكين أو عدم كسوة عشرة مساكين أو عدم عتق رقبة في العقاب سيعاقب على أدناها أو على أقلها على أعلاها عفوا في الثواب قلنا ينال ثواب أعلاها وفي العقاب قلنا ثواب أدناها أيضا حسن ظن بالله وما عهد العبد من ربه من عظيم الكرم والعفو والصفح بقي أن تفهم قال كما يعني قلنا يثاب على علىها يقابلها كما لا يأثم لو تركها يعني الخصال كلها لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا بنفس عقاب أدناها هذا تفريق دقيق في اللفظ لا أقول إن الله سيعاقبه عقاب عشرة مساكين لم يطعمهم لا بل بنفس العقاب ما الفرق بين أن تقول يعاقبه بقدر أو بنفس العقاب قال نفس العقاب ليس هو بل بقدره لماذا؟ قال لأنه لم يجب عليه تحديدا إطعام عشرة مساكين فلما يعاقب سيعاقب على القدر لا على نفس العقاب قال في قول يشير أيضا إلى خلاف لأن من العلماء من يقول يعاقب على نفس الأدنى وليس على القدر والخلاف إلى حد كبير لفظي. وقال أبو الخطاب بن عقيل يأثم على واحد ويثاب على واحد دون تحديد للأعلى ولا للأدنى وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه والرازي رحمه الله ذهب إلى قول تفرد به فقال يساب على فعل الكل على مجموع أمور لو فعل الكل ويعاقب على ترك مجموع أمور وفي كلامه إبهام رحمة الله عليه تنبيه العبادة الطاعة والطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفته وكل قربة طاعة ولا عكس هذا تنبيه ختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل وهو منتهى مجلسنا اليوم قال العبادة الطاعة هذا من باب الترادف كل عبادة توصف بأنها طاعة وكل طاعة أيضا هي عبادة لله جل وعلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية قال وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية فقط قال فدخل في قول أصحابنا الأفعال والتروك كترك المعاصي والنجاسة وترك الزنا والربا وكل محرم هذه التروكات هل هي طاعة وعبادة عند الجمهور نعم هي عبادة وعند حنفية لا لأنها ليس فيها نية قال رحمه الله والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية هي أيضا عبادة وقضاء الدين ورد الغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية هذا الفرق إذن أو ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور عندما يقرر الحنفية لا تكون العبادة عبادة إلا بينية سيخرج منها التروك ويخرج منها ما لا يحتاج إلى نية كرد الأمانات والغصوب والودائع والنفقة الواجبة نفقت الرجل على زوجته على أولاده وهكذا هذا الفرق هل تسمى عبادة عند من يقول هي الطاعة مطلقا فسيكون كل ذلك فعلا وتركا بنية وبلانية يسمى عبادة وعند الحنفية إذا اشترطون النية تخرج هذه من مسمى العبادة لافتقارها إلى النية على وجه الخصوص ثم قال والطاعة موافقة الأمر أي أمر؟ مر الشريعة يعني فعل المأمور به على وفاق الأمر به. والمعتزلة يقولون الطاعة موافقة الإرادة. فإذا كان الفعل موافقا للإرادة كان طاعة وإلا فلا. وبعكسها المعصية. مخالفته يعني مخالفة الأمر. فبمجرد مخالفة أمر الشريعة تكون معصية. قال وكل قربة طاعة ولا عكسه. على ما تقدم قبل قليل في الخلاف كل قربة طاعة وليست كل طاعة قربة لما؟ لاشتراط القصد في القربة يعني هذا هو ما أخذ التفريق عند الحنفية في مصطلح العبادة والطاعة عند الحنابل هنا كما يقرر المصنف هو في مصطلح القربة كل قربة طاعة لكن يمكن أن تكون طاعة وليست قربة ما اشترطوا في القربة الشرط في القرب اشتراط القصد القصد بالتقرب بها إلى الله بخلاف الطاعة يعني أنت تطيع الله عز وجل بكونك ما وقعت في حرام لكنك ما قصدت التقرب أنت مطيع لله عز وجل في كونك قائما بنفقة زوجتك وأولادك نحو هذا فإن لم تقع النية بالقصد فلن تكون قربة وهي طاعة فقال كل قربة طاعة فأيهما الأعم الطاعات الطاعات فيها القرب وفيها ما لا يكون قربة فمن أراد مزيدا من الثواب استصحب القصدة في تلك الطاعات حتى تكون قربا انت كلام المصنف هنا رحمه الله ليشرع بعد في فصل في الحرام وتقسيماته أيضا ومصطلحاته ومسائله نجعلها لمجلس الشهر المقبل إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اهدنا ووفقنا وسلدنا وتقبل منا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين